بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا بيكم و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل ا ل ن ه ا ر د ة عن ح ا ج ة شفتها و أ ن ا في ا ل س ع و د ي ة في ج د ة أ ن ا كنت في ج د ة بعمل عمره وفي نفس الوقت ب ز و ر م ج م و ع ة من ا ل أ ص د ق ا ء فليا صديق ر ج ل د و ن رجل أ ع م ا ل طلب مني ان أ ن ا أ ر و ح أ د ي م ح ا ض ر ة عنده في بيت البحر بيت بيبص على البحر في جده ة فأنا يعني ي إ أحط وقلت له حاضر من ع ن ا ي ة ا ل ا ث ن ي ن روح تدي ا ل م ح ا ض ر ة ففوجئت ان عدد كبير جدا اولا البيت ما شاء الله ح ا ج ة فخمه جدا جدا جدا, أوه ده غني جداً, جداً, جداً. البيت فخم جدا جدا جدا ناس ك ت ي ر ة م و ج و د ة في البيت لكن لاحظت ح ا ج ة ع ج ي ب ة اوي الصف الاولاني قاعد فيه ناس كبار في السبا وشكلهم كبير وكلهم مصريين وهو سعودي راجل والمع... والمعزومين كلهم سعوديين وال... والمعزومين كلهم بالضبط سن الراجل ح حاجة... ا ج ة مكنتش ش ب فاهمه مين دول وليه الناس الي ل قاعده في الصف ا ل أ و ل ا ن ي دول ناس كلهم كبار في السن في هو, هو الراجل الي ال... دعيني أ د ي ا ل م ح ا ض ر ة سنه في ا ل أ ر ب ع ي ن ا ت وكل المعزومين في سن ا ل أ ر ب ع ي ن ا ت كلهم سعوديين م ع ه ذ الصف ا ا ل أ و ل ا ن ي كلهم ناس كبار في السن رجال مصريين و ب د أ ت ادي المحاضرات وبعدين ب د أ ت أ س أ ل ه م مين دول طلع إ ن ه و عامل ا ل م ح ا ض ر ة ديا ارضاء وحبا للناس دول مين الناس دول دول كل ا ل م د ر س ة الي ل ه و كان فيها كل الصف بتاعه واللي كانوا معاه في ن و ي كل س ن و ي وكل إ ع د ا د اللي كانوا في المدرسه دي مع بعض واللي قدام دول المدرسين المصريين الي والله المصريين دول كان لهم دا المصريين دول اثرهم في العالم العربي ي ا ا ا ي ا ا ا يا, يا رب ترجع القوه دي والايام دي الي في الصف الاول دول المدرسين الي كانوا بيعلموهم بس هما لسه عايشين في السعوديه بعضهم عايش في السعوديه وبعضهم رجع مصر بيبعتلهم يدعوهم ان هما يعملوا ا ل ع م ر بس يحضروا اللقاء د ه عشان يتجمع الناس دي كلها مع بعضها تاني الله والله, والله راجل عظيم الراجل د ه أ ح ي ا ن ا يا جماعه الغنى مش كل ا ل أ غ ن ي ا ء الغنى بيفسدهم ف ي أ غ ن ي ا ء كتير بيزدادوا ايمانا وخيرا س أ ل ت ه انت بتعمل ك د ه ليه قالي لي ل وفاء المدرسين دول علمونا وحقهم علينا ان احنا نكرمهم لما كبروا والناس دول أ ك ل ن ا عيش وملح مع بعض كنا بنلعب في حوش ا ل م د ر س ة مع بعض خلينا نتجمع ولو م ر ة كل س ن ة ونعزمهم ونسمع كلام في ا ل إ ي م ا ن والقرب من ربنا ويبقى عملنا ح ا ج ة فيها وفاء وفيها عشره حلوه قلت الله شفتوا, جماعة شفتوا الخير مليان إ ز ا ي شفتوا ج م ا ع ة ان مش كل الدنيا زي ما البعض بيحاول يصورهالنا كلها ناس وحشين و... والله. ده الخير مليان في البلد الخير مليان في ب ل د ن ا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الخير ف ي و ف ي أ م ت ي إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة مين قال الخير حيخلص حاتم دوا الي ل عمل العزومه دي الرجل العظيم دوا حسسني بوفاء كبير ق و ي ع د ت على ا ل أ س د ز ذ وسلمت عليهم قالولي ا احنا بنيجي هنا ب نفس المكان كل س ن ة يا سلام ع ل ى الوفاء يا سلام ع ل ى ا ل ن ظ ر ة للمدرسين يا ج م ا ع ة يا سلام لما ك د ه ناخد بالنا ازاي نتعامل مع مدرسنا ونكرمهم ونحسسهم ان هما غ ل ى ح ا ج ة عندنا انا يوميها والله يا ج م ا ع ة حسيت ان قلبي ز د ا د ايمان مش ب ا ل م ح ا ض ر ة الي ل انا قلتها باللي انا شفته ب ع ن ا ي شكرته جدا وقلتله انت فكرتني بحديث النبي الي ل بيقول حسن العهد من الايمان عارفين يعني ايه الحديث دا يا ج م ا ع ة الناس الي ل كان بينها عهود ح ل و ة الناس الي ل كان بينها عهود ح ل و ة الناس الي ل كان بينها ج ي ر ة الناس الي ل كان بينها صداقه م د ر س ة لما يحافظوا على ا ل ح ك ا ي ة دي د ه من دلائل ا ل إ ي م ا ن معقوله يا رسول الله أ ن ا كنت فاكر ان دلائل ا ل إ ي م ا ن الصلى والصوم وبس لا الي ل يحافظ على أ ص ح ا ب الماضي الي ل يحافظ على وفاء ا ل أ س ا ت الماضي حسن العهد الي ل يحافظ على ع ه و د ا ل ح ل و ة د ه د ل ي ل إ ن ه مؤمن صحيح بسمه ا ل أ م ل بتيجي مع الخير مع الوفاء مع حسن العهد、شكراً.